ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم لم يكم غير النعمة مَتَأَنَّ أَن نَّعْمَذَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يَظُنُّوا مَا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيع بآل سلاح da وَكُنْتَ ظَالِمًا إِنَّ شَرَّ الدَّهْرِ بِعِندِ اللَّهِ الَّذِي مَا كَانَ فَانُ الذين نعاهن تم منهم ثم ينقضون العهد لكم في كل مر واتم َففََّهُُم في الحَ بفَشَ بهِم مَد خَن فَهُملَ لَهُ ملَك كَون im من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ¡El amor! In jenachu lissalmi fajnach Dhavao tawakal ala Allah Innehu huo ssemiju lal